ادبي عذابا يا ريح هدمي بالثبر دار الفسق والفجار لا تدركي أثرا لأي رذيلة وتفنني بمواكد الإعصار ادبي عذابا يا ريح هدمي دار لا تدور الفسق والفجار لا تترك اثرا لذي رذيله وتفنن بمواكب العصارين هدما وقتلا بالصواعق فانزلوا وزلازل ومقامعا من نار وذر البحر فتشت في هيجانها لتدك كل شواطئ الرشاري اعد الاوان انا الاول مسحقيم هيا فزاني تذكروني ربك كامل الانوار محمد الخير الانام على المدى